وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ذلك وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 وطائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يظنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين